وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلاله في النار ثم أما بعد فقد طفت على السطح منذ قيام الثورة إلى اليوم عدة مصطلحات شوشت على كثير من الناس وقد حاولنا من قبل تناول بعض هذه المصطلحات في الشرح والتوضيح ونخف هذه الليلة مع مصطلح من هذه المصطلحات ذات الظلال الخطيرة والآثار يعني البعيدة إذا لم يتدبرها المسلمون ويعوها فلا شك أن تصحيح المفاهيم هو أولى خطوات الحكم على هذه المصطلحات وأيضا أولى مصطلحات خدمة الخضية الإسلامية وبعثها إلى الحياة مصطلح الدولة المدنية كلمة مدنية نسبة إلى المدينة وهذه الكلمة تدل على نمط الحياة في المدينة وهي ترادف الحضارة عند أكثر الناس في الأوساط الثقافية تستعمل كلمة الدولة المدنية ويحتمل أن يكون لها أحد معاني ثلاث اولا يقال الدولة المدنية في مقابلة البداوة يعني الحياة المنعزلة في الصحراء، فهذا يكون في مقابلة القرية أو البداوه في مقابلة يعني الدول يعني المدنية يعني دولة متحضرة, متحضرة وليست باديه أو يعني قرية أو دولة متخلفة حضاريا إذا الاستعمال الأول للمدنية يعني أنها هي الحضارة والعمران والثقافة. فمن قال دولة مدنية بهذا المعنى أنها دولة متحضرة ويعني فيها العمران وفيها الثقافة وكذا فهذا الاستعمال صحيح لا حرج فيه لكن يتحفظ يعني من بعض المفاهيم البعض يربطها بالمدنية والتحضر وهي في الحقيقة ليست كذلك مثل شيوع الاختلاط مثلا بين الرجال والنساء أو مثل تبرج النساء هم يحاولون أن يقنعوا الناس أن هذا من التحضر ومن المدنية وهذا بلا شك بلا شك يعني مخالف للإسلام وليس من المدنية في شيء. ففيما يتعلق بهذا الاستعمال وهو أن الدولة المدنية بمعنى عكس البدوية وأن الدولة المدنية هنا يراد بها التحضر والثقافة والعمران الإسلام لا شك لا يعترض على هذا. وهو يدعو إلى هذا التحضر والعمران والتاريخ الإسلامي أعظم شاهد على ذلك بل إن الحضارة الغربية أساسا في مجال النهضة العلمية وعمارة ونحو ذلك هي أساسا بنيت على الحضارة الإسلامية التي ترقها الغربيون ونسبوها إلى أنفسهم وهذا حديث يطول ليس مجال تفصيل فيه الآن لكن قطعا الحضارة العربية قائمة على الأسس التي استقاها الغرب من المسلمين في الأندلس وغيرها من الجامعات الإسلامية والعجيب أن مكتبة الكونجرس قبة مكتبة الكونجرس رسمين فيها المصادر الأساسية للحضارة البشرية عاملين سبع دوائر. في كل دائرة يضعون حضارة معينة قديمة كانت هي الأساس للحضارة الحديدة يذكرون مثلا الحضارة الصينية والحضارة الفرعونية ثم أتوا عند الإسلام وكتبوا كلمة الإسلام ما قالوش حضارة إسلامية وهذا فيه قدر جيد من الإنصاف وحسن فهم طبيعة الإسلام يعني ما قالوش الحضارة العربية كما يحدث في مناج التعليم عندنا يحاولون أن ينزعوا عنها صفة الإسلام فيقولون الحضارة العربية عشان يبعدوا عن الدين لكن هؤلاء وصفوا هذا الوصف دقيق أن الإسلام هو في حد ذاته يعني منهج حضاري متميز فمن ثم مكتوب على قبة الكونجرس من مصادر الحضارة الإسلام وهو الدين الوحيد الذي عبر به أو باسمه عن الحضارة الإسلامية إلى منهجية الإسلام في تبني هذه الأمور حتى في في ألمانيا تكلمنا من قبل في معهد, معهد في ألمانيا اسمه معهد محمد بن الحسن الشيباني في ألمانيا الألمان في بعض الباحثين الألمان معجب جدا بالإمام الشيباني باعتباره رائد الفقه السياسي الدولي فتخليدا لذكره وتعظيما لشأنه يسمون هذا المعهد باسم الإمام محمد ابن الحسن الشيباني باعتباره رائد الفقه السياسي الدولي كما هو معلوم لمن درس هذا الأمر إذن هذا هو الاستعمال الأول الدولة المدنية بمعنى دولة متحضرة يعني, يعني تعتمد الثقافه والعمراء والعمران والحضاره احيانا تستعمل الدولة المدنية في مقابلة الدولة العسكرية حينما تقول مثلا هذا زي مدني في مقابلة زي عسكري فالمدنية بعكس العسكرية فالدولة المدنية التي يحكمها رجل مدني بنظم مدنية أما الدولة العسكرية يحكمها العسكر غالبا ما يكون عقب انقلابات وهذا الاستعمال صحيح والمطالبة بدولة مدنية بهذا المعنى هذا المعنى صحيح نحن نريد دولة مدنية أن يحكمها شخص مدني وليس شخصا يعني عسكريا يعني يتعامل مع الشعب من منطلق أن في هذه القوة والقوة هي الحق فهو يحكم الناس بحق القوة وليس بقوة الحق ده ما قال الأحكام ده من الحكام العسكريين حيث يجدون مقاومة شديدة جدا في أن يجودوا بنقل السلطة فعلا إلى حاكم بن مدني يكاد تاريخ لأجد نماذج يعني لهذه هذه الصورة يمكن بس لنفتكره الفريق محمد سوار الذهب اللي هو كان في السودان الوحيد اللي سلمها كده يعني لله طواعية نعم. على أي الأحوال بالنسبة للمطالبة بدولة مدنية في مقابلة الدولة العسكرية والحكم العسكري هذا الاستعمال صحيح لأن الإسلام يحث على أن يتولى الحكم من يرضاه المسلمون ومن يختاره المسلمون ويمنع اغتصاب السلطة ضد إرادة الشعب ومن هنا جاء تشريع البيعه كشرط في التوليه اللابد الناس أن يكونوا راضين عن الحاكم الذي يحكمهم وهو يعني ناتج عن اختيارهم وليس قاهرا لهم ولا يعني متسلطا عليهم كما هو الحال في طبيعة الحكم العسكري الاستعمال الثالث وهو الخطير بقى المدنية في مقابلة البدوية البداو مدنية في مقابلة العسكرية الاستعمال الثالث الدولة المدنية في مقابلة الدولة الدينية كما تقول مثلا العلوم المدنية في مقابلة العلوم الدينية يبقى مدني عكس ديني مدني يقابل ديني هذا هو الموضوع المهم الذي ينبغي أن نركز عليه لأن بعض الناس يستغلون هذا الاشتراك الاشتراك في مفهوم الدولة المدنية فيموهون على الناس بعض الجامعات. كما ترون هنا في محطس دي جابر كتبين ايه نريد دولة مدنية نرفض الحكم العسكري يعني فهو بيوضح بيجيب الاثنين مع بعض عشان يتفهم دولة مدنية بمفهوم الايه بمعنى انها ليست عسكرية ومع ذلك يبقى في نوع من التشويش بيحصل نتيجة الايهان والاشتراك في هذا المعنى ومعلوم ان الشريعة حذرتنا من استعمال الالفاظ المهمة كل لفظ يحتمل معنا سيئا ومعنا حسنا فهرب منه إلى اللفظ الصريح الذي لا يحتمل هذه المعاني يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا فكلمة راعنا تحتمل ما كان يقصده اليهود حينما يقولون راعنا يا محمد ولعنى ذهب الله يقصدون بذلك شاتم النبي صلى الله عليه وسلم وإذا يسيبوا في ذلك قولة هنقول راعنا يعني راعينا يعني من الرعاية وليس من الرعون كما يعني كانوا يبصدون قاتل لعنهم الله اليهود فالإنسان يتجنب دعم يريبك إلى ما لا يريبك الإسلام دين الوضوح فالمفروض أننا نتجنب استعمال العبارات الموهمة كي لا تمرر من خلالها مفاهيم ضد الإسلام كما يحصل هناك كثير من الناس وإحنا قبل كذا يعني نقشنا في محاضرة حساب المتسولين اللي هي محاضرة المنظمات المدنية أو منظمات المجتمع المدني أو المجتمع المدني ليست بريئة إصلاح غير بريئة إطلاق بالعكس هو يتقابل مع هذا المعنى الخبيث وهو أن الدولة المدنية في مقابلة الدينية منظمات المجتمع المدني في مقابلة المجتمع الدينية نقشنا بالتفصيل مصطلح المجتمع المدني وبين خطره وأنه أيضا من المصطلحات المموهة التي تشبه الحقائق على الناس الجزء الثالث ده أو الاستعمال الثالث لكلمة الدولة المدنية يبقى الدولة المدنية ضد أو في مقابلة الدولة الدينية دولة الدينية هي بيترجموها من اللغة الإنجليزية اللي هي اللي عندهم theology theology theo يعني إله،ology يعني اللغة اللي, اللي بيسمون الحكم theology theocracy يعني حكم الإله أو الحكم الإلهي ولذلك لما نتكلم عن الدعوة الإسلامية المفروض ما نستعملش كلمة الدعوة الدينية لأنها اجتماعية لكن نقول بصراحة موضوع الدولة الإسلامية مش الدينية ليه؟ لأن كلمة الدينية تحتمل أن يعنى بها الدولة الإسلامية لأنها يعني لأن الإسلام دين ويحتمل أن يراد بها معنى أو الصلاح له ظلال خبيثة وخطيرة وسيئة ومنفرة تستطيع تماما أن نتذكر كلامنا حول العالمية. هنا ما قلنا إن العالمية نشأت أساساً من أحد أهم أسبابها كسرة من التمرد على الكنيسة وتسلط الكنيسة واستبدادها وقهرها للناس وما لا منها ولكل فعل رادع. فالغرب تمرد على الكنيسة وما فعلته بالتالي كان الحل في نصل الدين عن الحياة من خلال العالمية. الظلم الذي يقع أن يحصل تعميم يبقى كل دين يجب أن يفصل عن الحياة. ولا يرعون الفروخ الأساسية جدا بين الإسلام كدين وبين هذه الأديان المحرفة بنيت نظرية الدولة الدينية أو الثيقراطية على أساس نظريات عدة فهناك نظرية نظرية الدولة الدينية أو الثيقراطية التي تتبنى فكرة الطبيعة الإلهية للحاكم إن الحاكم هو الله والعياذ بالله نفسه تعالى الله عن الذي يحكمنا هو الله والعياذ بالله من هذا الكفر فهم يزعمون الحكم الثيقراطي المبني على الطبيعه الالهيه للحاكم فيزعمون أن الله هو نفسه الإله. الحاكم هو الاله حقيقة يعني الحاكم موجود وسط البشر يعيش بينهم ويحكمهم ويجب على الأفراد تقديس الحاكم وعدم اداء أي اعتراض عليه هذا وجد في الممالك الفرعونية بكل جدار الفراعنة عبدوا ملوكهم وجد أيضا في بعض الامبراطوريات القديمة الصين مثلا ونحوها وجد في بعض مراحل الدولة العبيديه حينما له الحاكم ووجد في اليابان عبادة الامبراطور حتى نهاية الحرب العالمية الثانية وكانت أمريكا أحد شروط الاستسلام بالنسبة ليابان إنها إنهاء عملية عبادة الإيه؟ الإمبراطور في اليابان إذن هذه النظرية الأولى في دولة الفيوقراطية أو الدينية أن الطبيعة الاعتقاد في الطبيعة الإلهية للحاكم النظرية الثانية هي نظرية الحق الإلهية الحق الإلهي والحق الإلهي ينقسم إلى حق إلهي مباشر ونظريات أخرى تقول بالحق الإلهي غير المباشر. نظرية الحق الإلهي المباشر تقول إن الحاكم يختاره الله مباشرة. أن الله سبحانه هو الذي يختاره بطريقة مباشرة. فإذا كان الله الذي يختاره، فإذن الاختيار. بعيد تماما عن إرادة الأفراد وهذا الاختيار من الله قطعا سيكون امرا الهيا ملزما للبشر هذه النظرية لا تدعي أن الحاكم إله لكنها تدعي أنه يستمد سلطته من الله مباشرة ولا يجوز للأفراد على هذا الأساس مساءلة الحاكم عن أي شيء أي شيء يفعل الحاكم يجب الإذعان له لأنه مختار من قبل الله ويستمد سلطاته من الله تعالى الله عما يقولون هذه النظرية لأنه نظرية الحق الإلهي المباشر تبنتها الكنيسة أحيانا في بعض الأحقاب في أوروبا الكنيسة كانت تتبني هذه النظرية أن البابا ممثل لله على الأرض والله يختار اختيارا مباشرا ومن ثم ما يحله في الأرض يكون محلولا في السماء وإلى آخر الكلام المعروف وفي أحيان أخرى حسب صراع القوة بين الكنيسة وبين الملوك فأحيانا كانت لما تكون كفة الكنيسة أعلى أو كفة الكنيسة أرجح حينئذ كان بيقولوا ان البابا هو صاحب الحق هي المباشر وأنه معين مباشرة باختيار من الله سبحانه وتعالى وأحيانا حينما قوي سلطان الملوك مقابل ضعف سلطان الكنيسة كان الملوك أنفسهم يزعمون هذا الحق الإلهي المباشر فاستخدمها فا أيضا ملوك أوروبا وبخاصة فرنسا كي يدعموا سلطانهم على الشعب يقول لويس الخامس عشر إننا لم نتلقى التاج إلا من الله ف سلطة عمل القوانين هي من اختصاصنا وحدنا لا يشاركنا في ذلك أحد ولا نخضع في عملنا لأحد النظرية الثالثة هي أيضا الحق الإلهي لكن الحق الالهي هنا غير مباشر بمعنى أن الحاكم هنا أيضا بشر لكن يقوم الله باختيار الحاكم بطريقة غير مباشرة يعني يقوم بتحديد الحاكم باختياره مجموعة من الأفراد يختارون الحاكم لكن هذه المجموعة مسيره من الله وليست مخيرة بهذا الاختيار حتى هذه الطريقة استعملتها الكنيسة احيانا وموجودة في الكنيسة الاثلاثية هنا عند اختيار يعني باباهم يقول لك أنه يدعوا ان في نوع من الإلهام وناختيار الروح القدس عشان كده ينفعش حد يعزل هذا البابا موجودة إلى الآن إذا لو تلاحظون الثلاث النظريات، الإسلام لا ناقته له فيها ولا جمل. إطلاقاً يعني لا عندنا النظرية الأولى اللي هي الطبيعية اللي هي الحاكم وأن الحاكم هو الله، آه. لأن هذا كفر صراح كفر خروج من بلة الإسلام. كذلك أيضا عملية الحق الإلهي المباشر غير موجودة في الإسلام. والحق الإلهي غير المباشر أيضا غير موجودة في الإسلام في كل الأحوال الحكم الثيقراطي أو الإلهي سواء المباشر أو الغير المباشر في كل الأحوال هو يعكس إرادة الله هو ظل الله في الأرض كما يزعمون وبالتالي لا يجوز لأحد اطلاقا أن يعترض عليه أو ينتقده أو يخرج عليه إلى آخر هذه الحقوق لأنه معين من قبل الله في زعم هؤلاء القوى. هناك نص في الإنجيل هو يعتبر أهم نص في تاريخ الجدل السياسي حول الدولة الدينية الثيقراطية وموقف الكنيسة والسياسيين من هذا النص هو الذي شكل مفاهيمهم المتعددة للدولة الدينية في العهد الجديد في رسالة بولس لأهل روميا يقول لتخضع كل نفس للسلاطين العالية هذا أمر هنا بطاعة الملوك أو البابوات حسب, الزمان يعني أو حسب نوع النظرية لتخضع كل نفس للسلاطين العالية فإنه لا سلطان إلا من الله والسلاطين الكائن هي مرتبة من الله حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله والمقاومون يأخذون دينون أي يحسبون على ذلك فبيقول لأن لي الرؤساء ليسوا خوفا للأعمال الصالح اللي بيخاف من سلطة الحاكم ده شرير مش الرجل الصالح بل للشغيرة فتبتغي ألا تخاف من السلطان افعل الخير فيكون لك مدح منه لأنه خادم الله لك للصلاح ولكن إن فعلت الشر فخف فانه لم يتقلد السيف عبثا لأنه خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر لذلك ألزم أن يخضع له ليس بسبب الغضب فقط بل أيضا من أجل الضمير فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا اذ هم خدام الله مواضبون على ذلك بعينه اعطوا الجميع حقوقهم الجزية لمن له الجزية والجباية لمن له الجباية والمهابة لمن له المهابة والكرامة لمن له الكرامة هناك نص آخر أيضا له تأثير في قضية مفهوم الدولة الفيقراطية أو الدينية حينما أراد الفريسيون والهيروذيسيون أن يصطادوا المسيح بكلمة وسألوه أجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا فأجابه المسيح كما يعني هو محكي في إنجيلهم أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله هذا في إنجيل مرقص رلط النصراني على مدى ثلاثمائة سنة ثابتة على هذا المبدأ أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله وحصرت تفسيرها لنص بولس في أمرين أول شيء احترام قيصر يبقى لابد أن يحترم قيصر الشيء الثاني أن يهو ينبغي أن الفصل العراقه بين الروحي والزمني في فصل بين الدين وبين الدولة وعشان كده دايما هم دائما دايما أيضا يجورون على الإسلام ويظلمون الإسلام حينما يقولون فصل بين الديل والدولة وأحيانا في عبارة أسوأ من هذه فخلون فصل بين الدين والحياة فإذا من خلال هذه النصوص جاء هذا المفهوم أولا احترام الشديد جدا لقيصر ولا يعترض عليه أحد حكم ثانيا أن يتم الفصل بين الروحي الديني وبين الزماني الذي هو الدولة كتب الأسقف القرطبي فوسيوس إلى الإمبراطور الروماني فوسطانتيوس يقول له الله وضع في يدك هذه المملكة وإلينا سلم أمور الكنيسة هذا التأسيما المملكة والحكم السياسة للإمبراطور والدين وعباداته الكنيسة لمن؟ للبابا الله وضع في يدك هذه المملكة وإلينا سلم أمور الكنيسة مكتوب أعط مال قيصر لقيصر وما لله لله إذا ليس من حقنا أن نمارس أمور الدنيا وليس من حقق أيها الأمير أن تحرق البخور الطقوس والحياة التي داخل الكنيسة دي من حق رجال الإكليروس هي حقيقة مشكلة بالنسبة للمسلمين إنه لما يتم الفصل بين الدين والحياة هو إسلام أساسا دين حياة هو دين حياة مش نظريات ولا يقبل اطلاقا هذا الفصل بين الدين وبين الدول وبيصير المسلمون في وضع أسوأ بكثير من وضع غيرهم لماذا؟ لأن النصراني إذا عاش في مجتمع عالماني أو تحت ظل دولة مدنية هل هناك تصادم بين عقيدته وبين واقعه؟ مش أي تصادم لانه يقول له أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله في فصل كامل في عقيدته بين الدين وبين الدول أما المسلمون فالإسلام غير قابل إطلاقا لهذا التقسيم طبيعة تشريعات الإسلام وطبيعة شموله لكل أمور الحياة تأبى مثل هذا التقسيم فإن قيصر وما لقيصر والأرض ومن عليها كلهم ملك لله سبحانه وتعالى يجب أن يحتكم إلى شريعته، لكن المسلم إذا عاش في مجتمع مدني بالمعنى الثالث أو في دولة علمانية يعاني ال الصدام في كل شيء الدين يحل والعلمانية تحرم الدين يحرم والعلمانية تبيح لا احترام لمواعيد الصلاة لا احترام من حيث الاجبار على توابط في بعض العقود المحرمة مثل التأمين والربا في الأخير فطبيعه الإسلام تأبى ويعيش المسلم في صراع شديد حينما يرى الدولة أو العلمانيه تشرق والإسلام يغرب لاجتماع بينهما على الاطلاق ويحصل هذا النوع من الفصام النكد بين عقيدة المسلم وبين واقعه النسبة لسلطان الكنيسة في الأول كان كما ترون احترام قيصر وإني في فصل بين الاثنين بعد ذلك حصل مرحلة تضخم فيها سلطان الكنيسة تضخما شديدا ووجدت صور للدولة الدينية هيocratية أول هذه الصور هو هي, هي دولة الحق هي الكنسي بعد كده لما ضعفت الكنيسه وارتفع سلطان الملوك، فجاءت دولة الحق الإلهي الملكي فالمرحلة الأولى ان حصل تضخم شديد لسلطان الكنيسه حيث جاء في انجيل متى وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وأعطيك مفاتيح ملاكوت السماوات فكل ما تربطه على الأرض طرحنا نحن لا نناقش صحة هذا الكلام حيث سنده لأن القوم لا يعرفون اصلا السند أي شيء تنقله عن إنجل والتوراء لا يوجد اسناد واحد مش هقول بقى متصل وصحيح حتى موضوع ما فيش حتى اسناد موضوع لا يوجد اسناد إطلاقا وذيح حقيقة يعني يستكبر عن الاعتراف بها كثير من هؤلاء الناس مع أن هؤلاء القوم من الناحية العلمية لا يمكن أن يتمكنوا علميا من إثبات أن هناك نبيا اسمه موسى وعيسى وكتابا اسمه التوراة والإنجيل إلا من خلال القرآن الكريم لا يوجد دليل على وجه الأرض يثبت أن فيه نبي اسمه المسيح ونبي آخر اسمه موسى وأن الأول أنزل عليه الإنجيل والثاني أنزل عليه التوراة إطلاقاً لا يوجد دليل علمي إلا في القرآن الكريم لأنه كتاب الوحيد المقطوع بصحته وأنه لم يحرف منه حرف واحد إن نحن نزلنا الذكرى وإن له نحافظون فإحنا بنحكي الخلفية الدينية لمفاهيمهم بغض النظر هل هي صحيحة أم لا لأن معظم هذه الأشياء كان يدعى أنها إلهامات أن المسيح أو الروح القدس قابل بابهوليس وانه يعمل وسوي الافر فحصل تحريف شديد جدا للعقيدة النصرانية بسبب دعوة الالهام ويمكن نقشنا قبل هذا الموضوع بالتفصيل يعني حجية الالهام في مثل هذا انه لا يعتبر يعني حجة معصومة هنا بيقول وانا اقول لك ايضا يعني المسيح بيقول لبطرس انت بطرس وعلى هذه الصخرة ابن كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات هذا في إنجيل متى وإحنا بنشوف هذا الأمر الواخ عالآن تعرفين كلمة دوكس معناها يعني متمسك بالأصول القديمة احنا بنشوف مشكله الجماعه اللي عايزين الزواج الثاني وإلى آخر الاحداث الكثيرة في الكنيسه الارثكسيه هنا في مصر وكيف ان يعني بابا الأخباط يمارس نفس سلطه القرون من الوسطى بالضبط ويقول لن اسمح باي قانون يتناقض مع الانجيل الانجيل يتناقض مع الحكم القضائي التزم حكم مين انا انا شخصيا بنصحه خليه مع الانجيل وخليه يكتم على نفس النصارى أكثر وأكثر وخليه عاند الفطره أكثر وأكثر لأن هذا أسهل باب لخروجه من هذه الملة حتى إنهم في المظاهرات ضد باب الأخباط كانوا ينادونه ضمن الهتافات مش حيصر الرب عنادك إحنا عبيدك ولا ولادك يعني لأنه يعني بكثير جدا منهم بيحصل إنه بيروحوا على الكنيسة الإنجلي الإنجليزية البروتستانتي لأنه يقدر يطلع هناك لكن دول دا متمسك بهذه الأصول وبالتالي خليه متمسك احسن هذا أفضل يقولك انجيل الإنجيل عرض أعمل إيه ضرش خلف الإنجيل يا سلام وإحنا بقلم ما كل هذه النظم تخالف القرآن الكريم يقولون دولة يعني مدنية وفصل الدين عن السياسة إلى اخره كيف الإسلام هو دين حياه يعني هي شريعة المسيح للسلام أو بعد رساله المسيح كان لها خصائص محدودة بأمة معينة لم تأتي للبشرية ورسولا إلى بني إسرائيل فالمسيح ما أتى إلا لبني إسرائيل وكان كل نبي يبعث إلى أمته خاصة ولم يبعث إلى البشرية كلها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك شريعة حياة وشعرة شريعة خالدة ودائمة إلى أن يأذن الله صلى الله انتهاء هذه الحياة فرق شاسع أصلا النصار ما عندهمش شريعة أصلا دي الشريعة معظمها عملها مين عملها البابوعة اتخذوا أحبارهم ورهبناهم أربابا من دون الله والمسيحة ابن مريم نوعود لموضوعنا هو بس اللي خلانا السطر الكلمة إيه فكله لأن هم متمسكين بهذا فكل ما تربطه على الأرض اللي يربطه البابا في الأرض يكون مربوطا في السماء وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات بناء على هذا حصل تضخم في سلطة الكنيسة سلطة البابا ثم دخلت العلاقة بين الكنيسة والدولة في هذا الطور الذي تضخمت فيه شوكة الكنيسة وتضاءلت سلطة الدولة وفي أواخر القرن الخامس رأينا الأب إلازيوس يخاطب الإمبراطور أنستاسيوس الأول قائلا ومع أن مكانتك مرموقة أيها الإمبراطور فإن أحدا لا يمكن أن يعلو بنفسه بأساليب بشرية يعني يقوله اعرف حجمك أنت صحيح لك مكانة لكن مش هتيجي زي زي البابا لماذا؟ لأن أنت يعني أساليبك أساليب بشرية وأسباب سلطتك أسباب بشرية فما تقرجش نفسك بالبابا الذي هو معين من قبل الله بالحق الإلهي واضح يقول له مع أن مكانتك مرموقة أيها الإمبراطور فإن أحدا لا يمكن أن يعلو بنفسه بأساليب بشرية ليقارب تلك المكانة السامية للذي خاطبه صوت المسيح وفضله على الآخرين إن الأمور التي أقرتها الإرادة السماوية <تصفيق> لا يمكن أن تنتهك بعد بني البشر ولا يمكن أن تمحى بأي سلطة <تصفيق> ظلت الكفة تميل إلى ناحية الكنيسة قرنا بعد قرن حتى لم يأتي القرن الحادي عشر إلا وقد طاشت كفة الدولة لصالح كفة الكنيسة كفة الدولة صالحة خفيفة لا سلطانة لها ارتفع إلى أعلى ولكن ثقلت ورجحت كفة يعني الكنيسة. يقول الأب جريجوري السابع هذا في سنة 1085 يخاطب رجال الدين مستعيدا نص العهد الجديد الذي أشرنا إليه سابقا ألا فليدرك العالم أجمع أنه إن كان بمقدوركم الربط والحل في السماء فإنكم على الأرض قادرون على أن تعطوا الملك من تشاءون وتنزعوه ممن تشاءون في الإمبراطوريات والممالك بل إن شئتم في كل ما يمتلكه البشر يعني بيقول بما ان إذن بما أن النص اللي في إنجيل متى بيقول وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات له ما في كل ما في السماوات وما في الأرض البابا بيقاله إيه كل ما في السماوات وكل ما في الأرض ولا, ولا يقول بيقول له واعطيك مفاتيح ملكوت السماوات وكان بيملك السماوات والحكم على من في السماوات مش هيملك الحكم على الملوك في الارض هذا هو المقصود من هذا الاستدلال كل ما تربطه في الارض يكون مربوطا في السماوات يعني بيحكم في السماوات يبقى اولى ان يحكم البشر في الارض وكل ما تحله على الارض يكون محلولا في السماوات ودي ظلال الكلمه اللي بيستعملوها قداسه البابا قداسه يعني هو انسان مقدس ومعصوم من الخطر، وذالك لا يمكن يعتذر لأن لو اعتذر يبقى فيه هدم لهذه العقيدة، إنه إنسان مقدس ومعصوم، فبيقوله بقى الأب جريجوري السابع بيقول ألا فليدرك العالم وأجمع أنه إن كان بمقدوركم يعني أيها رجال الكلروس رجال الكنيسة إن كان بمقدوركم الربط والحل في السماء فإنكم على الأرض قادرون على أن تعطوا الملك من تشاءون وتنزعوه من من تشاءون في الإمبراطوريات والممالك بل إن شئتم في كل ما يمتلكه البشر أخذت البابوية تظهر على الساحة الدولية ككيان سياسي تعقد التحالفات والمهدنات وتمكن لنفسها في الأرض وبدأت وقائع الحرمان الكنسي للملوك والأمراء قرارات الحرمان حرمان من الجنة لأنه أصلا هو في عقداتهم يملك غفران الذنوب ويملك سكوك الغفران يقدر يبيع للناس أماكن في الجنة ويكتبلوا عقد بيها سك وإنه مقابل هذا المبلغ الذي يدفعه فإنه يضمن غفران ذنوبه مش كده وبس ده اللي كان يعني اللي حبايبه حبيبه مع وأمه وأخواته وأصدقائه خاف عليهم من النار فتحولهم باب ان انت ممكن كمان تشتري للناس اللي ايه اللي مملكوش مال او اللي ماتوا وما قدروش مكشمعهم ممكانيات يشتروا قرارات في الجنة فأصبح من حقهم ايضا من حقهم انه ايه يبيع له سكوك وفرن لمن يحب حتى لا يدخلوا نار يعني اوه هم عمان ما عندهمش نار ولا بتاع اللي على النار خالص ولا جنة هم عندهم ايه يدخل الملكوت وبيسخروا من المسلمين في اعتقادهم بالمتاع الحسي في الجنة أو في النار بيسخروا من ذلك دين شهوات حتى في الاخره لا هو دين وقعي لأن الإنسان روح وجسد فالنعيم يقع للروح ويقع للجسد كلاهما حتى يستوفي كل ما أمكن من أنواع النعيم لكن الأقوى بلا شك هو نعيم الروحي بدليل ورضوان من الله أكبر يعني رضوان الله عليه هو أعظم نعيم والاحاديث التي جاءت في رؤية أهل الجنة لربهم وان هذا يلهيهم عن كل النعم الذي في الجنة لعظمته فالمهم بدأ بقى لما حصل تضخم لسلطان الكنيسة صارت الكنيسة على المساحة الدولية كيانا سياسيا قويا تعقد التحالفات والمهادنات وتمكن لنفسها الأرض وبدأ أتوقع الحرمان الكنسي للملوك والأمراء اللي كان يحاول ينتقد أو يخرج عن الكنيسة في أي شيء حتى لو من الملوك اللي في الأول كان منهم اعتماد خيصر لخيصر لا ما نصبحش بأي ما لوش أي حق في أي اعتراض إذا يعني خالف أي مخالفة تصدر الكنيسة قرارا بحرمان من الجنة ومقاطعة اجتماعية رهيبة لو تعرفوا تفاصيل قررت الحرمان محدش يرد عليه كلام ولو كتب وراء محدش يقرأها محدش يبات معاه كل وكل كل يقطعوه نوع من الهجرة العنيفة جدا فالمهم كان الملوك يتذللون ويذهبون للبابوات يتفون حفاه تحت ظلال المطر والثلج عدة أيام إلى أن يعفوا عنهم يعني البابا وساعات الحرمان كان يجي للملك وللشعب بتاعه زي ما حصل مع الملك هنري بريطانيا وحصل الحرمان للشعب البريطاني كمان يعني منعت الميتين الدفنوا من غير ما يصلوا عليهم في الكنائس وكثير جدا من الاشياء يعني عطلت فالحرمان أيضا شمل شعبه فسيطرت الكنيسه على مقاليد الدوله تماما وحملت راية الحروب الصليبيه وظلت تنتصر في معركة تلو الأخرى من معاركها مع الدولة حتى بسطت الكنيسة رايتها على جميع دول أوروبا في حكومة قوامها الكهنة والأساقفة والكرادلة ورأسها بابا الكنيسة فشكل بهذا النموذج يعني الوضع الأشهر لدولة فيقراطية دينية تمثلت أبرز معالمها في سيطرة البابا بسموه على الحاكم الدنيوي وعلى سلطته فكان الحكم الدنيوي والحاكم الدنيوي تابعين للحاكم الديني يولي ويعزل ويحرم ويبيح ويدخل الجنة من يشاء ويحرم منها من يشاء تصرفاته معصوما لذلك يقولون قداسة الباب قداسة يعني مقدس معصوم مطهر لا يجوز الاعتراض عليه وكل ذلك محاط بسياج من التعذيب ومحاكم التفتيش لكل من يخالف سياسة الباب نائب الرب بالأرض في دعمه ده المرحلة اللي هي فيها حصل تضخم للسلطان الكنسي حتى على الملوك الصورة الثانية من صور الدولة الدينية الثيوكراطية هي دولة الحق الإلهي الملكي صرحت هذه الصورة كمفهوم مقابل لدولة الحق الشعبي هذه الدولة دولة الحق الإلهي الملكي مبنية على نفس أساس دولة الحق الإلهي الكنسي. يعني ان أصل سلطة الحكم ديني لكن مع تطويره لما انحسر أثر الكنيسة وإدمحل سلطانها على الملوك حينئذ تحول الحكم الإلهي أو الحق الإلهي من البابوات إلى مين إلى الملوك فأبقى للملوك نفس النيابة الإلهية أصبح الملك مكان البابا رغم ضعف أثر الكنيسة وانحسار دولتها فصار للدولة مصدر إلهي كما هو للكنيسة فحاربوا البابوية المتطرفة بنفس سلاحها من اللي تجبر بقى الثاني دارت الأيام وأصبح الملوك هم الذين يقهرون البابوات يقول لويس الرابع عشر في المذكرات يجب بالتأكيد أن نبقى متفقين على أنه مهما كان الأمير سيئا فإن تمرد رعياه يعتبر دائما عملا إجراميا للغاية إن الذي أعطى البشر ملوكا أراد أن يحترم هؤلاء وكأنهم جنوده يعني الملوك جنود الله واحتفظ لنفسه فقط بحق فحص سلوكهم يعني الذي يحاسبهم فقط هو الله أما الشعب أما المحكمون فليس لهم حق أن يحاسبوه أين هذا من الإسلام عندنا نحن في أخراطية بأي صورة من هذه الصور فمن التلبيس أن يعمم هذا الحكم حتى يشمل أيضا المسلمين كما نرى يعني في هذه الأيام يقول الأمير جيمس جيمس ذا كان أمير سعيد لكن أصبح من ذلك جيمس الأول ملك إنجلترا طبعا المشهورة بتاعت إيه كينج جيمس بتاعت الإنجيل يقول الأمير جيمس مركز الملكية أثمى شيء على الأرض إذ ليس الملوك فقط نواب الله على الأرض ويجلسون على عرش الله ولكن حتى الله نفسه يدعوهم الآلهة يعني حتى ربنا بينادي الملوك بأنهم آلهة يعني هم آلهة كالله عز وجل تعالى الله عما يقولون يقول شارح هذا النص وهذا يستتبع بالضرورة أن الملك هم الذين يخلقون القوانين ويصنعونها. وليست القوانين هي التي تخلق الملوك وتصنعهم ويقول جيمس لا يجوز شرعا المناذع في سر سلطة الملك لأن معنى ذلك هو الخوض في ضعف الأمراء وإذالة الاحترام الخفي الذي هو من حق الذين يجلسون على عرش الرب إذا أي نقد يتعرض له الملوك هو نقد لهؤلاء الملوك الذين يجلسون على عرش الرب إذن إذا تأملنا يعني معالم مفهوم الدولة الدينية الثيوقراطية بضوء ما ذكرناه وتأملنا نظرياتها وموقف الإسلام منها. قطعا الإسلام يرفض تماما أن يكون لأحد غير نص الوحي حاكميه على خلق الله. الذي يحكم الناس هو وحي الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بوحي يوحى إليه من الله وما ينطق عن الهوى إنه الا وحي حتى لم يقل ما ينطق بالهوى تكلمة عن تفيد عصمه المصدر نفسه مصدر نطقه لا يكون إلا عن الحق وعن الوحي وبموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي تماما ولم تبق إلا اجتهادات العلماء في فهم هذا الوحي فيختلفون ويتفقون طبعا انقطع الوحي عند أهل السنة عند الرافضة الشيعة الوحي منقطعش هم يختلفون تماما معنا كما ناقشنا هذا من قبل بالتفصيل عند دراسة أصول مذهب الشيعة والنموذج نموذج الإيراني لمفهوم الإمامة فيه شبه قريب جدا من المفهوم الثيوقراطي. بالذات في قضية إيه عصمة الأئمة يعني تعتبر دولة إيران في ضوء مفهوم عصمة الأئمة الاثنى عشر وإن الإمام موجود بس مستخبي في السرداب المزعوم الموهوم إن الإمام أصلا لم يخلق هذا الشخص وإن الخميني بعد كده عمل لهم إيه أو أحيى فكرة ولاية الفقيه وقريبة جدا يعني النموذج الإيراني قريب إلى حد ما من مفهوم الدولة الدينية الثيوقراطية يعني حتى هذا النموذج لا يصلح أن يمثل النموذج الإسلامي لم يبقى بعد انقطاع الوحيد إلا اجتهادات العلماء في فهم الوحيد فيختلفون ويتفقون ومع ذلك ليست كلمة أي إمام من أئمتنا الأظام لا يعتبر دينا يجب اتباعه ليس عندنا عصمة لأي إمام من ولا ما يشبه حتى العصمة كما قال عليه السلام إذا حكم الحاكم أو إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا وإذا اجتهد فاخطا فله أجر واحد فلا يوجد عندنا إمام مهما عظم قدره لا يملك أن يولي, يولي هو بنفسه حاكما أو أن يخلع. تولية الحاكم في الإسلام لمجموع أهل الحل والعقد وفق أصول شرعية منصوصة. حقيقة مصطلح أهل الحل والعقد مصطلح نوعي في غاية الدقة. ولذلك إن شاء الله نحاول أن نتوقف عنده بالتفصيل في إحدى المرات إن شاء الله. فما فيش حتى إمام مهما كان مستوى من الإمام ومهما كان عوامته يملك ان هو يعين حاكما بل بد أن يتم ذلك من خلال مجموع أهل الحل والعقد وفقه وصول وفق شرعية منصوصة لم يترك الأمر أيضا لأهواء أهل الحل والعقد فما بنقول شبه أنه ناس ملهمين أو بينزل عليهم وحي أو حق إلهي مباشر ولا غير مباشر ما فيش عندنا هذا الكلام إطلاقا لكن أهل الحل والعقد يعني هم الذين يملكون تمثيل رأي الأمة في اختيار الحك حتى بعض الفقهاء يرى أن راي أهل الحل والعقد ليس ملزما لعموم الأمة ويشترطون يعني موافقة عموم الأمة ومن خلال أهل الحل والعقد في الإسلام مفيش حد إطلاق يدعي إن الحاكم مع الله طبعا مستحيل حد يقول أنه هو الله غير العويدين الملاحظة اللي له بعض يعني أو مثلا الجباعة لهم النصيرية أذى لهم الله الذين يعبدون عليا يعبدون عليا ويولهون عليا رضي الله تعالى عنه النصيرية بتعصيري بتحبشر الأسس أذى له الله وقهره وألحقه وقهر بأحبابه أه ما عندناش في الإسلام لا حق إلهي مباشر ولا غير مباشر ولا نعتقد أن الله هو الذي يختار الحاكم اختيارا مباشرا ولا غير مباشر وإنما الأمة هي التي تختار الحاكم طبعا اختيار الله وإرادة الله الكونية القدرية لشيء شيء تاني ننكلمش على القدر نكلم على الاختيار ليس هناك اختيار مباشر من الله ولا غير مباشر وإنما الأمة هي التي تختار من خلال أهل الحل والعقد، ولذلك الأم أيضا تملك خلعه وتملك محاسبته وعزله إذا حاد عن الطريق هذا حق طبيعي وايضا الحاكم ليس معصوما لكنه بشر من البشر. فالإسلام لم يدع مال قيصر لقيصر فالإسلام يحاسب قيصر حتى على ماله ويأخذ على يده والدولة الإسلامية دولة مؤسسات وفصل بين السلطات دولة تمنع الاستبداد وتحاربه والأمة وحكامها جميعا يحاكمون إلى كلام الله عز وجل ووحيه الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم العيد نايشنا ينأش بقى الإسلام دين حق أم ليس دين حق هدي قضية من إيش في غير كده متى ما ثبت بالأذلة والبراهين بكل أنواع الأدلة أن القرآن حق عند الله وأن الرسول هو رسول من عند الله إذا البشر جميعا مأمورون بأن ينقادوا لحكم الله تبارك وتعالى العلماء هم وسيط يجتهد يعني الذي حصل أدوات الاجتهاد يجتهد في تفسير الوحي وتحقيق مراد الله عز وجل بوحه. فبعض المشوشين والجهلة والملبسين يحاول أن يثبت أن الدولة الإسلامية دولة هي وأن الدولة الإسلامية تحكم بالحق الإلهي يقولون لأن الدولة الإسلامية تقوم على عقيدة الحاكمية لله إن الحكم إلا لله فالحاكمية مفهومها أن الله الذي يشرع لخلقه هو الذي يأمرهم وينهاهم يحل لهم ويحرم عليه فلا يمكن إطلاقا أن يفهم من إفراد الله عز وجل بالحكم أن الإسلام يدعو إلى دولة مOCRATية لماذا؟ لأن دولة الخوفين نحن عرفنا معناها والمقصود من ورائها والنظريات التي بنتها والصورة التي وجدت بها في الواقع سواء في سلطة الكنيسة أو سلطة الـ يعني الـ الملوك. يقول سيد قط رحمه الله تعالى في المعالم ومملكة الله في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعينهم هم رجال الدين.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 دي أحد المكفرات في الإسلام الخروج أحد أسباب خروج باملة أن يحل ما حرمه الله يعني ما من الضرورة بدون الإسلام يعني يحل من يحل الحرام أو يحرم المحلال دي اللي هو يشرع شرعا يعاني شرع الله ويضده فهذا خروج باملة من أحد أسباب الردة فلا يوجد بشر من حقه أن يشرع في حين أنكم جعلتم من البشر آله كما قال تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وجاء شرح هذا في الحديث أنهم كانوا يحلون لهم الحرام أو يحرمون عليهم الحلال فيتبعوهم ففرق شاسع جدا بين الإسلام الذي ينفرد الله فيه بالحكمية والتشريع وأن الله وحده هو الذي يحل ويحرم مش مفهوم الآخر عند النصارى أن البابا بيتحكم في السموات وفي الأرض وما يحله في الأرض يكون محلولا في السماوات وما يربطه في الأرض فهيكون مربوطا في السماوات فهذا هو نفس مفهوم الألوهين هذا يعني غلو في البشر إلى حد رفعهم إلى مصاف الألوهين هل في الإسلام يوجد شخص له حق التشريع حتى النبي نفسه عليه السلام العلماء ما أقر أن يسمى المشرع هو مبلغ للتشريع وليس هو واستقلا بالتشريع إنما يتبع ما يوحى إليه يتبع ما يوحى إليه صلى الله عليه وسلم لأن الله وحده هو المشارع ولذلك في الإسلام كما أمر الله بتوحيده في العبادة أمر بتوحيده في الحكم فقال في العبادة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد وقال في الحكم ولا تشرك في حكمه أحد. أو ولا يشركه في حكمه أحدا في قرار أخرى يعني الشاهد ان زي ما فيه في العبادة شرك في أيضا في, الايه؟ في التشريع شرك فمن أعطى لأي واحد من البشر حق التحليل والتحريم من نفسه فقطعا هذا شرك مع الله في الحكمية إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فالحكمية العليا أو المطلقة التي لا يحدها حد ولا يقيدها قيد إنما هي هاكمية الله سبحانه وتعالى وانفراضه بالحكم والتشريع بخلاف ما عند القوم النصارى من أن البابا يحل ويحرم ولذلك صنع لهم شريعة أصلا لم يشريعها المسيح عليه السلام يعني الشريعة لهذه كانت توجب الختان فجوم هم النصارى ومنعوا الختان أشياء كثيرة جدا مما كان مع ان المسيح عليه السلام قال ما جئت لأنقض الناموس بل جئت إيه ليكمل يكمل ولذلك الشريعة الاساسيه شريعة موسى وجاء المسيح عليه السلام مكمل لشريعه موسى وذلك موجود إشارة إلى هذا المعنى الربط دائما بين القرآن وبين التوراة كمان في سورة الجاتير الجن قالوا له يا قومنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى في سورة الأحقاف في سورة الأحقاف إن سمعنا كتابا إن أنزل من بعد موسى طب ليه ما قالوش التوراة لأن الأساس في شريعة بني إسرائيل كان اللي أحكام التوراة الإنجيل أتى بأشياء قليلة ما رأيته لأنقض النموس ولكن لأتمم أو لأكمل ودي كتير جدا في في النصوص هذا النموس الذي أنزل الله على موسى ورقب نوفل قال كثير ما قالش عيسى مش إهملا لشأن لسالة عيسى عليه السلام ولكن لأن الأساس هو شريعة موسى عليه السلام فل... فمع ذلك تجد أحكام عمل لك بشاكل أحكام الطلاق وأنت عندكم شريعة عصة وأنت عندكم شريعة ودي مش احنا مش, ب... مش بنشتم يعني أو بننتخل ده واقع الشريعة دي صنحها الأحبار الأربابر... والرهبان هم الذين يحلون ويحرمون واضح ثم يعني لهذا الكتاب نسخ كما يقول ابن القيم ما عنده أهل الكتاب من الم... ما في كتبهم من الباطل أضعاف ما فيها من الحق وحقه منسوخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم طبعا حينما نقول لا تشريع إلا لله عز وجل أو لا حكم إلا لله هذا لا يعني نفع وإبطال أي نوع من التشريعات البشرية لماذا؟ لأن هناك أشياء لا يمكن أن يقبل أن فيها أي نوع من التشريع في أشياء أخرى مفتوح باب التشريع فيها اللي هي تشريعات الإدارية قوانين الإدارية مثلا قول المرورة أو اللي هي إصلاح حال الناس في أمور تخص حياتهم لا منى لكن شريعة تضاد وتناقض ما حكم الله سبحانه وتعالى به فهذا ليس لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. التشريع الديني المحت دي تفاصيل عبادات من اخترع عبادة او تعدى في الابتداء سواء كان بزيادة او نقصان فهذا مبتدع وباطل وقال عليه الصلاة والسلام في مثل هذا من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ايضا التشريع في امور الحلال والحرام لا يجوز ابدا تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله وإلا كان هذا نوع من الربوبيه اتخذوا احبارهم وربناهم أربابا من دون الله كذلك أي تشريع يصادم النصوص الصحيحة الصريحة كأي قانون يقر البنكرات أو يعطل الفرائض أو يلغي العقوبات والحدود أو يتعدى حدود الله تبارك وتعالى لكن هناك دائره كبيرة جدا هي دائرة العفو دائرة العفو سكت عنها الله سبحانه وتعالى وسكت عنها الوحي الشريف فالأمة لها أن تسن من القوانين ما يوافق مصالحها لأن هذه من دائرة العفو التي سكت الله سبحانه وتعالى عنها لذلك هناك دائرة يمكن للمسلمين في أن يشرعوا لأنفسهم أمورا إدارية تنظيمية في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية غير مقيدين إلا بمقاصد الشريعة الإسلامية تخدم مقاصد الشريعة الإسلامية وقواعدها العامة تجلب المصالح وتدرى المفاسد وتراعي حاجات الناس أفرادا وجماعا يعني بالشرط كل قانون وضعي بالشرط نحن نطالب بإبطاله نحن نطالب بأي شيء يخالف الشريعة الشريف لكن هناك أشياء إذا كان تخدم مصالح العامة المسلمين وتلتزم بالمقاصد الكلية العليا للشريعة الإسلامية فهذه لا حرج فيها وبالذات التشريع الإداري قوانين المرور الملاحة الطيران الضبط أمور العمل والعمال والصحة والزراعة أو أي ذلك مما هو داخل في باب السياسة الشرعية وأيضا داخل الفتيات الشرعيات التي إيه تراعي مصالح الناس وتحصل المصالح وتدرع المفاسد واحد من أشهر العالمين وأشهر دعات الدولة المدنية في مصر يدعى المستشار سعيد العشماوي بيقول يقول الحكومة المدنية أو نظام الحكم المدني هو النظام الذي تقيمه الجماعة مستندا إلى قيامها مرتكزا إلى إرادتها مستمرا برغبتها حتى ولو طبق احكاما دينية أو قواعد شرعية يعني, يعني حتى اللي بيقولوا بالدولة المدنية هو بس الفرق إيه الفرق هنا أن الدولة المدنية بتستمد سلطتها من من الشعب الخلافة الإسلامية أو الدولة الإسلامية يعني بتتقيد بالشريعة الإسلامية والسيادة العليا هي لله سبحانه وتعالى لكن الشاهد يعني ذا نوع من الإيه من نقول لهم ورهابانيات ما كتبناها على إلا بتغاء رضوان الله فما رعوها حق احنا إحنا أحيانا بنحاول بنستطيع بنحاول أن نخاطبهم بلغتهمهم لإلزامهم بإيه ونقول لهم يعني أنتوا زي ما ربنا فعل كده مع موضوع الرهبانين هم اخترعوا الرهبانين ما أنزل الله بها من سلطان ومع إنهم اخترعوها وانزموا انفسهم بها فانهم إيه؟ ما رعوها حق الرعايه فتجدهم يقولون ديمقراطيه تجد العجب يعني الغريب الوضع اللي احنا فيه ذواته ان الاسلاميين بيقولوا ماشي احنا, احنا, احنا, احنا, احنا موفين على ما يصدر عن صناديق الانتخاب بتقول الديمقراطية هم اللي معترضين اللي هم الخائفون من الصناديق هذوم فوبيا من ان الناس تعبر عن عقيدتها ورأيه بحرية وزي كل الجنون الذي انتبههم دستور أولا وبعدين المبادئ الدستورية والإعلان الدستوري ومبادئ فوق دستورية وتحت دستورية إلى آخر هذا الكلام هو كله إيه مبرر عن خوف مصر لم تتحرر يعني الصورة دي صورة جزئية مش شاملة كلنا طبعا حاسين بهذا آآ فبالتالي المفترى من الإسلامين أصلا منهجهم في التغيير هو منهج يقوم على أسس أخرى مختلفة عن الذي حصل ولكن وهذا حديث يطول يبقى تأتي فرصة أخرى نتكلم فيه ولكن نحاول أن نحصل ما أمكن من المصالح ودرء ما أمكن من يعني المفاسد فهذا المستشار سعيد العشماوي بيقول الحكومة المدنية أو نظام الحكم المدني هو النظام الذي تقيمه الجماعة مستندا إلى قيامها. قيامها اللي هو الإطار المرجعي. الإطار المرجعي كل إنسان لو إطار مرجعي لو مرجعي فمسلمون مرجعيتهم الإسلام. فيقول تقيمه الجماعة مستندا إلى قيامها مرتكزا إلى إرادتها مستمرا برغبتها. حتى ولو طبق أحكاما دينية أو قواعد شرعية فالمفروض بناء على هذا الكلام اللي بيقوله أكبر دعاة الدولة أو واحد من أكبر العالمانيين المصريين المنادين بدولة مدنية المفروض بقى أنه يعني بيقول أن الحكم بالشريعة أو بالأحكام الدينية والقواعد الشرعية لا يخرج الدولة لا تخرج ذلك عن وصف المدنية لأن اختيار السلطة العليا لها هو الذي أكسبها صفة الإلزام. طبعا السلطة العليا عنده هي إيه الشعب واضح. فمعنى رفض ال ال رفض هذا الوضع بحجة أنه يعني دولة دينية هذا يكون عدوانا بلغتهم هم على إرادة الشعب ومصادرة لها واستبدادا لا يتفق وأبجدياتي. هذه الدولة المدنية حتى منهم من يتكلم مثل هذا الكلام وان كان منطلق مختلفا تماما لاننا لا نقول ان الشعب ولا حاكم لا نقول إن الشعب يحل ويحرم ولكن نقول الله عز وجل هو الذي له التشريع لا شريك له. والشرك في الحكم تماما مثل الشرك في العبادة من اوائل من صنفوا في موضوع الدولة المدنية كان, رجل كان رجلا تركيا ثم بعد ذلك تبعه الشيخ علي عبد الرازق بكتابه الإسلام وأصول الحكم والأسف طبعاً كتاب سيء جدا ورد عليه علماء الإسلام وهذه الحلقة التاريخية نحن نحتاج إلى إحيائها من جديد لأن تصدي العلماء لهذا الكتاب في وقته ومن بعد وقته إلى يومنا هذا يعكس رسوخ مفهوم أن الإسلام دين ودولة وأن ما فيش حاجة اسمها فصل الدين عن السياسة الكنيسه لما اتفصل الدين عن السياسة ظل للدين من يحميه بقيت سلطة كانت إلى اليوم أما المسلمون فحينما يفصلوا بين الدين والسياسة هل هناك سلطة دينية تحمي دين المسلمين أم أن السياسة تتحكم حتى في الدين يعني يقول لك في السياسة ما تستفيد عندهم طب احترموا بقى ها؟ فما روح حتى الأذان تدخل زقزوق أخمل الله ذكره بأنه كان عايز يعمل لنا موضوع الأذان الإلكتروني ده. أذان موحد قاتلة الله يعني عايز يدخل حتى في العبادة مين اللي قاهرنا هذا القاهر هو السلطة السياسية التي لا تحترم مبدأه الذي يقول بالفصل حتى رؤى رمضان كنا بنشك فيه وعندنا كلام في مآسي في موضوع رمضان والتشويش الذي حصل على الناس لأسباب كثيرة مش وقت الكلام فيها إن هو طبعا هو مش عايزين الناس في حال التحاكم للشر متعد أنك بتبقى ليلة الرؤية قاعد مستني نهار غد إما أن الطعام الحلال يصير حراما عليك أو لا أنت مستني حكم الله ورمضان بيقلب بيعيد ترتيب كل دولاب الحياه تماما في المجتمع فكنت مستني بكره حيكون الوضع ايه من رمضان او غير رمضان تنتظر حكم الشرع في نوع من التحكم العام في جماهير المسلمين للشريعه تعظيم للشريعه هم, هم, هم عايزينها جيوف الرؤيه بلاب بخمس ست ايام يشوفوا على عربيه اسعاف الهلال اللي بيشوفوه الصناعه ده فالل... ف... فاصبح هناك عبث ومواه على الناس العلم والفلك علم إيه وفلك إيه مالوش علاقة هذا ليس له علاقة بالفلك الصيام بيترتب على إيه على سبب شرعي لا يشرعه ولا يصدر فيه الحكم الوضعي إلا من قبل الله حكم وضعي اللي هو سبب السبب هو إيه رؤية الهلال الله جعل بداية رمضان تثبت برؤية الهلال بالبصر رؤية البصرية فإذا رؤية الهلال فهذا من رمضان وتثبت الرؤية بشخص واحد عدل طيب حتى الشخص الواحد العدل لو هو يعني هل البناء الحكم الصوم يجب بوجود الهلال أو برؤية الهلال أم بالعلم بوجود الهلال لا برؤية الهلال هو ده السابع عند الله عند الله هذا هو السابع فب برؤيه الهلال بدليل ايه بدليل انه اذا غم علينا اذا جاء السحاب حاله بيننا وبين رؤيه الهلال ما قدرناش نشوف السماء بسبب السحاب فبنعمل ايه في الحاله دي نتمم عده شعبان ثلاثين يوما عند الله واضح يبقى يبقى شعبان ثلاثين يوما 30 يوما ورمضان اليوم التالي مع ان السحاب الذي حال بيننا وبين هل السحاب في احتمال يكون نهاية في السماء أم لم يولد في احتمال يمكن موجود لكن عند الله له السبب الشرعي عند الله غدا يبقى ثلاثين شعبا فمش قضيه ان يموهر الناس ويبينون ان الناس بتقول رؤية البصرية دي متخلفين عن العلم والفلك ويقول لك علماء الفلك انا عبث بعقول الناس وكانت وراءه السياسة يعني في احدى المرات شخص كان قريب من حسين مبارك فبيقول إيه بيقول الواحد ال.. ال.. ال.. ال.. ال.. ال.. بيسأله بيقول له إحنا هتعملوا إيه فندوع الروي قالوا والله هو إحنا قلنا إن ال.. يعني كنا يعني هي طلعت إن هي مثلا يوم الثلاث ال.. التلات بيقول فبيقول له إيه إحنا قلنا خليها الاثنين لأنو كنا عملنا بقى جدول الرئيس وتحركاته إلى آخره هي مفروض كانت مفروض الثلاث فعلا كانوا مرتبين الجدول اليوم للرئيس على يوم الاثنين فقلنا خليها الاثنين هذا هو المنطق الذي القهر ما كانش بس في في في الرزق وفي الدعوة وفي لا حتى في الدين القهر حتى في في الشيت بتقولوا افصلوا الدين عن السياسة طب ليه تدخلوا في عبادتنا لماذا تقهروننا في رمضان لماذا تقهروننا في الاذان حتى الاذان حتى الاذان عايزينه اذان الكتروني يبقى موحد في كله وتضحكوا على الناس يا انت ليك اصلا انك تتدخل بالفعل ولله لله الحمد اخمل الله ذكرى من اراد هذه البدعه فلسه لسه القهر موجود القهر موجود هل البابا ينتخب ويجي شيخ الازهر اللي بيمثلنا ويمثل الاسلام يبقى تابعا لنجنة السياسات وتابع لحوستي البرقي وعصابته من أولى بز... الاوقاف الاسلاميه التي دمرت ونصفت من أيام عبد الناصر إحنا بقنا ستين سنة بنتحارب أو إن من أيام محمد علي العلمانية في مصر أيام محمد علي زرعت وظلت تتنامى هذه الشجرة الخبيثة ف... المهم ان الموضوع الحقيقة موضوع كتاب الإسلام واصول الحكم أيضا من الموضوعات المهمه جدا وله علاقة بقضية المدنية انا بس هحكي موقف مش هفصل الآن في الكلام في هذا القضية يعني هاهكي موقف بس موقف واحد من اللي هو يعتبر من رموز العلمانية في مصر وهو الزعيم السياسي سعد زغلول وسعد زغلول محدش هيوصفه بالتطرف او التعصب سكرتير سعد زغلول بيروي بيقول سألت دولته ده يعني دولة الرئيس يعني الرئيس أو الزعيم سعد الزعور نوع من التفخيم يعني. بيقول سألت, دولة بيقول يعني سألت دولته وما رأيكم في كتاب الإسلام وأصول الحب. طبعا سعد الزعور خريج أزهر وكان فقيها شافعيا وألف في بس له لكن هو طبعا له في فبيقول سألت دولته وما في كتاب الإسلام وأصول الحب. دولته. كما يستعد المحاضر لإلقاء محاضرة أو الخطيب لإلقاء خطبة ثم قال لقد قرأته بإمعان لأعرف مبلغ الحملات عليه من الخطأ والصواب فعجبت أولا كيف يكتب عالم ديني بهذا الأسلوب في مثل هذا الموضوع وقد قرأت كثيرا للمستشرقين ولسواهم فما وجدت ممن طعن منهم في الإسلام حدة كهذه الحدة في التعبير على نحو ما كتب الشيخ علي عبد الرازق لقد عرفت أنه هو طبعا بيدعي أن الرسول عليه كان مبلغا ورسولا مبلغا ولم يكن حاكما والإسلام ليس ليس يسمع حكم يعني بيتفق مع من يكون فصل الدين عن الحياة والسياسة فبيقول لقد عرفت أنه جاهل بقواعد دينه بل بالبسيط من نظرياته وإلا فكيف يدعي أن الإسلام ليس مدنيا ولا هو بنظام يصدح للحكم فأية ناحية مدنية من نواحي الحياة لم ينص عليها الإسلام هل البيع أو الإجارة أو الهبة أو أي نوع آخر من المعاملات ألم يدرس شيئا من هذا في الأزهر أو لم يقرأ أن أمما كثيرا حكمت بقواعد الإسلام فقط عهودا طويلة كانت أنظر العصور وأن أمما لا تزال تحكم بهذه القواعد وهي آمنة مطمئنة فكيف لا يكون الإسلام مدنيا ودين حكما وأعجب من هذا ما ذكره في كتابه عن الزكاة فأين كان هذا الشيخ من الدراسة الدينية الأزهرية فحوى دعوة علي عبد الرازق أن النبي لم يكن حاكما وما ينبغي له وأن مهمته اقتصرت على النبوة وهو لم يقم دولة ولا مارس شيئا من أمور الحكم وهنا يعني نسأل هؤلاء البغوات الذين يرددون نفس كلام علي عبد الرازق إن كان ذلك صحيحا وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهرع الأنصار بزعامة سعد بن عبادة إلى الثقيفة ينتخبون مين الصحابه لما اجتمعوا كانوا ينتخبوا نبيا أم ينتخبون خليفة طبعا نبيا دي مش واردة مش وارد لقى ان مسلم يقول أن هم كانوا ايه اجتمعوا عشان ينتخبوا نبيا جديدا لا هم كان ينتخبون ايه خليفة هذا هو السؤال الذي يجب أن نطالبهم بالإجابة عليه فإن قالوا نعم اجتمع الأنصار ليختاروا من بينهم نبيا الجواب بسيط جدا نحن نحول الأوراق إلى المفتي نحول أوراقهم إلى المفتي تطبيق حد الغد وإن اتعاذوا بالله وقالوا حاش لله أن يبلغ الجهل بالأنصار ومن لحق بهم من المهاجرين هذا المبلغ عندئذ يحق لنا القول إن الأنصار اجتمعوا لينتخبوا أميراً ه رئيسا ولحق بهم المهاجرون يقولون ان هذا الامير او هذا الخليفه يجب ان يكون من قريش وتراجع الانصار يقترحون واقعدوا يقولوا ايه هل انصار المجتمع قالوا منا نبي ومنكم نبي ها لا قالوا منا امير ومنكم امير اجتمعوا لانتخاب ايه امير السؤال الاخر تلاحظوا ان قضيه اجتماع الصحابه لانخاب خليفة قدموها على دفن الرسول عليه الصلاه والسلام فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجن لم يدفن بعد وهم يجتمعون لخطوره هذه القضية ولانها من صلب دين الإسلام وجود سلطه يعني الخلافه فاجتمعوا في سقيفة بني سعده يبحثون امر الخلافه و رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل مسجدا لم يدفن وهذا أقوى ما يبطل تعاوى هؤلاء القوم المسلمون عرفوا وعاشوا في ظل الدولة التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وخشوا من انهيارها بوفاته فهرعوا ينتخبون من يكمل دوره كحاكم كرئيس كأمير ما فيش نبي لكن هم حتى يكملوا دوره أي أن المسلمون عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم حاكما ومن ثم ارادوا استمرار حكومته باختيار خليفه للحاكم وليس للنبي وذلك خليفه يسمى خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايه بقى خليفه رسول الله في النبوه ام في الحكم قطعا في الحكم فكل ما كتبه عليه عبد الرازق وتورته المبشرون هذا افتراء باطل وملفق ونكران لحقيقة تاريخية ناصعة الامر فعلا كما وصفه سعد زغلول بأنه جاهل بقواعد دينه بل بالبسيط من نظريته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجود بأنفاسه وهو يكرر أنفذ معث أسامة فمن كان يوصي يعني بيوصي مين لما يقول أنفذ بعث أسامة دي هو هو يعني بشره الله سبحانه وتعالى بأنه له الدين اليوم أكملت لكم دينكم فكان بيوصي مين بأنفذ بعث أسامة فطبعا إنفاذ بعث أسامة هذا من سلطة رسولك حاكمه عليه الصلاة أو كرئيس أو كأمير كحاكم يأمر وهو يجود بأنفسه الأخيرة ويكرر أنفذوا قعثة اسامه لماذا؟ لأن بعض من أجل حماية هذه الدولة التي أنشأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة طيب هل الرسول عليه في مرة واحدة غادر المدينة إلا وقد ول نائبا له على المدينة سواء كان عليا أو ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنهما هل هؤلاء كانوا نوابا له في النبوة أم في الحكم نوابا له في الحكم فترك النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على بينة من أمر إمام يقوم بحراسة الدين وسياسة الدنيا لم يبق إلا أنه لم يعهد بالخلافة لأحد بعينه بصورة صريحة وإن كان هناك إشارات كثيرة في نصوص عدة لاختيار أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهذا عدم النص القاطع والصريح بأبي بكر رضي الله تعالى عنه إشارة إلى أن اختيار الخليفة هو راجع لإرادة المسلمين هم الذين انتخبونا يعني حاكمهم وهذا مبدأ من مبادئ الإسلام كدين يختلف تماما في قضية الدولة مع النصرانية فنحن نتلقى في مقام المقارنة بين النصرانية والإسلام لكن في بيان في مقام إقرار حقيقة تاريخية وعلمية ودينية فالنصرانية كما جاء في الإنجيل رفضت أن يكون لها دخل بالدولة أو السلطة أو الحكم. وهذا ما فهم من النصوص التي ذكرناها كأيه أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله المسيح للسلام مش بس رفض أن يقاتل الكفار حتى يبلغهم كلمة الله اما أن يؤمنوا وإما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون المسيح ومن تبعه من الدعاء رفضوا القتال دفاعا عن الدين بل رفضوا حتى الدفاع عن أنفسهم واستسلموا للقتل والتعذيب الشديد. لم تنتقل المسيحية إلى طور دولة إلا بعد إيه؟ أنا اعتقد المسيحية قيصر وظهرت بعد ذلك يعني في شلات المسيح مفيش دولة المسيحيه مفيش الجيش المسيح. لكن لما بعد ثلاثة قرون لما القيصر اعتنق المسيحية حينئذ ظهرت دولة. باسم المسيح وظهر جيش مسيحي وشنة الحروب باسم المسيح عليه السلام هذه المرحلة مرحلة الكف عن القتال والجهاد كانت موجودة في مكة لمدة ثلاث عشرة سنة لا يملك فيها النبي صلى الله عليه وسلم تعيين قاض ولا تنفيذ حكم لأنه لم يكن له سلطة هذه مرحلة ايه لم ترى الى الذين لهم كفوا ايديكم وقيموا الصلاة وقاتوا كفوا ايديكم هذه أولى المراحل كما هو يعني معلوم فإذا مبدأ الحكومة هو مبدأ من صميم الدين الإسلام دين له طبيعة خاصة طبيعة رفضت ترك مال قيصر لقيصر, لقيصر ورفضت الخضوع لغير السلطة المسلمة الدين الإسلامي فرض حدودا وأنظمة لا يمكن أن تطبقها إلا سلطة حاكمة إن الله كما إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم لأن أول عمل تبادر عليه الصحابة فور وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو سد الفراغ الدنيوي اللي هو الذي حصل بوفاة النبي فراغ منصب الحاكم لان هو مستمرة شريعة محمد هي شريعة الخاتمة الباقية إلى نهاية الحياة فقاموا بتشكيل الحكومة وهذا هو الفرق بين الإسلام والنصرانية من العسف والطيان والفجور أن يطلب من المسلمين أو يفرض عليهم تبني النظرة النصرانية للعلاقة بين الدين والدولة بل أن يوصف ايمانهم بأن إسلام دين ودولة بأن هذا نوع من يعني التخريف. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وحمدك أشهد أن لا إله إلا انت استغفرك أتوب اليك